بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين نتالوا الناس يستغفون إذا كانهم أو وزنهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم الأرسل ليوم عظيم يوم يقوم الناس لهم العالمين كما إن كتاب الفجار لفي سجين وما دراك ما سجين كتاب مرقومه اليوم يذن للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذبون به إلا كل معتد أزيم إذا تتلع عليه آياتنا قال ساطير الأولين كلا روانا على قلوب ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يوم جزا محجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقار هذا الذي كنتم به تكسبون كلا إن كتاب الأبران في عنيين وما أدراك موليون كتاب مقوم يشهد المقرمون إن الأبران في نعيم عن أرائك ينظرون تعرفون نظرة النعيم يسقر من رحيط مختوم ختاب مس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجهم من تسليم عينيش أو المقوّبون إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحقون وإذا مروا بهم يتوامزون وإذا انقلبوا إلى آلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوا قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا, عليهم وما أرسلوا عليهم حافزين فليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على رائك يظهرون الكفار ما كاموا يفعلون